122. خلق السماوات بغير عمد ترونها 123. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة 124. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم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 114. وقصد في مشيك واغضب من صوتك 115. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 116. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض 117. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من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 وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بدات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا قل الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون